بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي اتق الله ولا تدع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما واتبع ما يوحى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 البين في جوفه وما جعل أزواجكم لا يظهرون منهن أمهاتكم وما جعلت عياءكم أبناءكم لَكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ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 وليس عليكم جناحا فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجهم أول الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، وأول الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمعارجين إلا أن تفعلوا إلى. كان ذلك في الكتاب مستورا وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا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 وَلَٰكِنَّ كَبْتُلَ يَلُمُّونَ وَزُلْفِلُوا ذَٰلِمًا شَجِيًّا وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَّا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا الْغُرُورَ وَإِذْ قَالَتْ طَائِرَةٌ فَمِنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ تَرْجِعُونَ وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِنْهُمْ النَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ إِنْ يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبثوا بها إلا يثيرا ولقد كانوا عاهد الله من قبل لا يولون الأذبار وكان عهد الله مسؤولا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 أحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبار لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ولم رَ الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا صدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهد الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم وما بدلوا تبديلا يجزي الله الصادقين بصدقهم ويغذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما ورَجَّلَ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْرِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا وَكَفَّ الضَّالُّونَ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالُ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا وَأَنزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُم مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ سياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأخرجكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطؤوها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 فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأَسْرِحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا وَإِن كُنْتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أجر عظيم يا نساء النبي من يأتي منكن نبي فاحشة مبجنت يضاعف لها العذاب ضعفي وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا وَمَن يَقُلْتَ مِن كُنَّا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا إِجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا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 وقر في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنه أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا إن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 مغفرة وأجرا عظيما وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يكون إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَضَّلَ ضَلَالًا وَلَا بَلَا لَمُبِينًا وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِينَ أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مغديه وتخشى الناس ما الله مغديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه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 رحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما يا أيها النبي إننا أرسلك شاهدا ومبشرا ونذيرا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 وَتَوَفَّاهُ بِاللَّهِ وَكِيلًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ مِنْهُمْ مِنْ شَيْءٍ وَاسْتَحْلِلُوا مَا ورحوهن سراحا جميلا يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك التي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما وفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك التي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي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 كمن تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك ذلك أدنى أن تقرأ عينون ولا يحزن ويرضين بما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 لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فدخلوا ولكن إذا دعيتم فدخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن وغا لقكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم والله لا يستحي من الحق واذا سالتموه متاعا فاسالوه من وراء حجاب ذلك ما طهر لقلوبكم وقلوبهم وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلك. كان عند الله عظيما إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما لا جناح عليهن في آبائه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 الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا يا نزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهم من جلابي بهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله وفورا رحيما لَئِن لَّمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا مَّنْحُونِينَ أَيْنَمَا تُوَلُّوا وَأُخِذُوا وَقُتِلُوا تَقْتِيلًا سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ صَلَوْا مِنْ قَمْرٍ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا يَسْأَلُكَ النَّاسُ عَنِ السَّاعَةِ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 هُوَ وَلِيُّ وَلَا نَصِيرَ يَوْمَ تَقَلَّبُ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ يَقُولُونَ يَا لَيْتَنَا أَطَعْنَا اللَّهَ وَأَطَعْنَا الرَّسُولَا وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا كنا وكبرنا انا فضلنا السبيلا ربنا اجتهم بعثين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا اي ايها الذين امنوا لا تكونوا بَرَّأَهُ اللَّهُ مِمَّا قَالُوا وَكَانَ عِندَ اللَّهِ وَجِيها يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان